وهل اتاك حديث موسى ولقد جاءك ايها الرسول خبر موسى بن عمران عليه السلام اذ راى نارا فقال لاهلهم كسوا اني انست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى حين عاين في سفره نارا فقال لأهله أقيموا في مكانكم هذا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم من هذه النار بشعلة أو أجد من يهديني إلى الطريق فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى فَلَمَّا جَاءَ النَّار نَادَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي الْمُقَدَّسِ طُوًى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَنزَعْنُ عَلَيْكَ اسْتِعْدَادًا لِمُنَاجَاتِي إنك بالوادي المطهر طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اصطفيتك يا موسى لتبليغ رسالتي فاستمع لما اوحيه إليك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى واضم يدك الى جنبك تخرج بيضاء من غير برص علامه ثانيه لك لنريك من اياتنا الكبرى اريناك هاتين العلامتين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 وسع لي صدري لأتحمل الأذى ويسر لي أمري وسهل لي أمري وحل عقدة من لساني وأقدرني على النطق بالفصيح من الكلام يفقه قولي ليفهموا كلامي إذا بلغتهم رسالتك وجعل لي وزيرا من أهلي وجعل لي معينا من أهلي يعينني في أموري هارون أخي هارون ابن عمران أخي أشدد به أزري قو به ظهري وأشركه في أمري وجعله شريكا لي في الرسالة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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى إذ خرجت أختك تسير كلما سار التابوت تتابعه فقالت لمن أخذوه هل أرشدكم على من يحفظه ويرضعه ويربيه؟ فمننا عليك بإرجاعك إلى أمك لتسر برجوعك إليها ولا تحزن من أجلك وقتلت القبطي الذي وكزته فمننا عليك بإنجائك من العقوبة وخلصناك مرة بعد مرة من كل امتحان تعرضت له فخرجت ومكثت أعواما في أهل مدين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 بآياتنا الدالة على قدرة الله ووحدانيته ولا تضعف عن الدعوة الي وعن ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله. فَقُولَا لَهُ قَوْلَ الْلَّيْنَ الْلَّعْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ الْلَّطِيفَ الْلاعُنْ فَفِيهِ رَجَاءَ أَنْ يَتَذَكَّرَ وَيَخَافَ اللَّهَ فَيَتُوبُ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَيِّ أن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَيِّ يَطْغَى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 انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى انا قد اوحى الله الينا ان العذاب في الدنيا والاخره على من كذب بايات الله واعرض عما جاءت به الرسل قال فمن ربكما يا موسى قال فرعون منكرا لما جاء به فمن ربكم الذي زعمتما أَنَّهُ أرسلكما إلي يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال موسى ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له ثم هدى المخلوقات لما خلقها له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 ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا ولقد أظهرنا لفرعون آياتنا التسع كلها وشاهدها فكذب بها وامتنع أن يستجيب إلى الإيمان بالله قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من مصر بما جئت به من السحر يا موسى ليبقى لك ملكها فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى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 وقد خسر من اختلق على الله الكذب فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى فتناظر السحره لما سمعوا كلام موسى عليه السلام وتناجوا بينهم سرا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا قال بعض السحرة لبعضهم سرا إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم من مصر بسحرهما الذي جاء به ويذهبا بسنتكم العليا في الحياة ومذهبكم الأرقى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فاحكموا أمركم ولا تختلفوا فيه ثم تقدموا مصطفين وارموا ما عندكم دفعة واحدة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 قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال موسى عليه السلام بل اطرحوا أنتم ما لديكم أولا فطرحوا ما عندهم فإذا حبالهم وعصيهم التي طرحوها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 لا تخف مما خيل إليك إنك يا موسى أنت المستعلي عليهم بالغلبة والنصر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى واطرح العصا التي بيدك اليمنى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 فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إن الشأن والحاصل أن من يأتي ربه يوم القيامة كافرا به فإن له نار جهنم يدخلها ماكثا فيها أبدا لا يموت فيها فيستريح من عذابها ولا يحيا حياة طيبة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 وأضل فرعون قومه وما هدا فتبعهم فرعون مصحوبا بجنوده فغمره وغمر جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم حقيقته إلا الله فغرقوا جميعا وهلكوا ونجى موسى ومن معه وأضل فرعون قومه بما حسنه لهم من الكفر وخدعهم به من الباطل ولم يرشدهم إلى طريق الهدى يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدومكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وقلنا لبني إسرائيل بعد أن انقذناهم من فرعون وجنوده يا بني إسرائيل قد انقذناكم من عدوكم وواعدناكم ان نكلم موسى بالجهه اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور ونزلنا عليكم في التيه من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى كُلُوا مِنَ الْمُسْتَلَذَّاتِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْحَلَالِ وَلَا تَتَجَاوَزُوا مَا أَبَحْنَا لَكُمْ إِلَى مَا حَرَّمْنَاهُ عَلَيْكُمْ فَيَنزلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في الدنيا والآخرة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لكثير المغفرة والعفو لمن تاب إلي وآمن وعمل عملا صالحا ثم استقام على الحق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 ما أخلفنا موعدك يا موسى باختيار منا بل بالطرار فقد حملنا أحمالا وأثقالا من حلي قوم فرعون فرميناها في حفرة للتخلص منها فكما رميناها في الحفرة رمى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام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 ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ولقد قال لهم هارون قبل رجوع موسى إليهم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 ما الذي منعك حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل من دون الله ألا تتبعا أفعصيت أمري ان تتركهم وتلحق بي أفعصيت أمري لك حين استخلفتك عليهم قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 فأخذت قبضة من تراب من أثر فرسه فطرحتها على الحلي المذاب المسبوك على صورة عجل فنشأ عن ذلك جسد عجل له خوار وكذلك حسنت لي نفسي ما صنعته قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنْ أَسْفَلَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلسَّامِرِيِّ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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ عَنْ حَالِ الْجِبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْ لَهُمْ الْجِبَالُ يَقْتَلِعُهَا رَبِّي مِنْ أُصُولِهَا وَيَذْرِيهَا فَتَكُونُ هَبَاءً فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا يَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا يَسْتَقْبِلُهُ النَّاسُ مِنْ أَمْرِ السَّاعَةِ وَيَعْلَمُ مَا اسْتَدْبَرُوا فِي دُنْيَاهُمْ وَلَا يُحِيطُ جَمِيعُ الْعِبَادِ بِذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وقد خاب من حمل ظلما وذلت وجوه العباد واستكانت للحي الذي لا يموت القائم بأمور عباده بتدبيرها وتصريفها وقد خسر من حمل الإثم بإيراده نفسه موارد الهلاك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 وبينا فيه أنواع الوعيد من تهديد وتخويف رجاء أن يخاف الله أو ينشئ لهم القرآن موعظة واعتبارا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه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 بعدم الأكل من الشجرة ونهيناه عن ذلك وبينا له عاقبته فنسي الوصية وأكل من الشجرة ولم يصبر عنها ولم نر له قوة عزم على حفظ ما وصيناه به وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا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 وعصى آدم ربه فغوى فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهي عن الأكل منها فظهرت لهما عوراتهما بعد أن كانت مستورة وشرعا ينزعان من أوراق شجر الجنة ويستران بها عوراتهما وخالف آدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب الأكل من الشجرة فتعدى إلى ما لا يجوز له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 فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مني هدا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى قَالَ اللَّهُ لِآدَمَ وَحَوَّاءَ انْزِلَا مِنَ الْجَنَّةِ أَنْتُمَا وَإِبْلِيسُ فَهُوَ عَدُوٌّ لَكُمَا وَأَنْتُمَا عَدُوٌّ لَهُ فَإِن جَاءَكُمْ مِنِّي بَيَانٌ لِّسَبِيلِي فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل به ولم ينحرف عنه فلا يضل عن الحق ولا يشقى في الاخره بالعذاب بل يدخله الله الجنه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى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 مِنَ الْمَعِيشَةِ الضَّنْكِ فِي الدُّنْيَا وَالْبَرْزَخِ وَأَدْوَمَ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى أَفَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِلْمُشْرِكِينَ كَثْرَةُ الْأُمَمِ الَّتِي أَهْلَكْنَاهَا مِنْ قَبْلِهِمْ يمشون في مساكن تلك الأمم المهلكة ويعاينون آثار ما أصابهم إن فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة من الهلاك والدمار لعبرا لأصحاب العقول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك أيها الرسول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 وَأَنَا مَدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَلَا تَنظُرْ إِلَىٰ مَا جَعَلْنَاهُ لِأَصْنَافِهِمْ هَٰؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم فإنما جعلناه لهم من ذلك زائل وثواب ربك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متعهم به في الدنيا من متع زائلة وأدوم لأنه لا ينقطع وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا